يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم كلا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب 117. فينبئكم بما كنتم تعملون 118. بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس. 119. مجزاء بما كانوا يكسبون 110. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين 111. الأعراب أشد كفرا ونفاقا, ونفاقا 117. وأجذروا ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم 118. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر